أمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تبوء تبور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير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 أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور امن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفوه أفمن يمشي مكبا على وجهه أَهْدَى من يمشي سويا على صراط مستقيم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 فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا أُكُمْ غَرَرًا فَمَنِ يَأْتِيكم بما